أما بعد إخوة الإسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنها وإنما توعدون لآت إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت, إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أخرج البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وعن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين مع محبة النبي يا عباد الله مع محبة النبي يا مؤمنين يا موحدين مع محبة النبي يا مستنين يا من أنتم على الطريق سائرين مختفين أثر النبي العظيم مع محبة مع النبي, النبي نطبب ب... بها القلوب مع محبة, محبة النبي حتى, حتى تنشرح الصدور, الصدور مع, مع محبة النبي حتى, حتى تعلو الهمم حتى مع محبة النبي حتى تزكو النفوس مع محبة النبي حتى يفرغ علينا ربنا صبرا وينزل لنا نصرا ويعظم لنا اجرا اللهم ارزقنا محبة صادقة فيها التمام والكمال محبة النبي يا عباد الله انظر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده من أصله الذي خرج منه ومن فرعه الذي يرجون ماءه وازدهاره وبقاءه ثم في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يقول قرطبي رحمه الله لا يخلو قلب عبد مؤمن عن وجدان شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم انتبه تبه تبه الأصل, الأصل انتفاء الإيمان في مقابله القف ولكن, ولكن يلمح القرطبي إلى معنى آخر. آخر قال إن المحبة موجودة, موجودة في قلوب المؤمنين. المؤمنين فتش في قلبك الآن لو سألت نفسك فيما بينك وبين ربك ولا يعلمك إلا الله هل تحب النبي؟ الإجابة نعم. الإجابة نعم. اللهم ارزقنا إيمانا صحيحا صادقا. قال لا يخلو قلب عبد مؤمن عن وجدان شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم غير أنهم متفاوتون في قدر المحبة وعليهم قد, قد تفاوتوا في درجات الإيمان فكلما ازدادت المحبة كلما ازداد الإيمان كلما ازدادت المحبة كلما ازداد كل الإيمان وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن هشام ان عمر رضي الله تعالى عنه وقد كان مسلما مؤمنا يقول يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء من كل شيء وهنا وقفه ما معنى احب اليك من كل شيء احب اليك من زوجك فلو خيرت بين سنته وهديه وطريقته وامره ونهيه وبين زوجك اخترته اللهم استرنا وتب علينا. احب اليك من أحب إليك من أبويك أحب إليك من مالك أحب إليك من أرضك أحب إليك من درهمك ودينارك أحب إليك من دولتك وجماعتك أحب إليك من أصحابك ورفقتك أحب إليك من مالك ومنزلتك وشارتك أحب إلي من كل شيء لو كانت هناك المفارقه والمواصله بين المال او الولد او الزوجة أو الصاحب او أي شيء واتباع السنه لا اتباع السنه الا من نفسي لا أنت يا رسول الله أحب الي من كل شيء إلا من نفسي او اي لو خيرت بين نفسي وبين السنه هنا المحطه رغم أن عمر صدق اللهم ارزقنا الصدق اللهم ارزقنا الصدق قولا وعملا واسترنا عند البلاء لأنت احب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي فقال عمر والله لانت يا رسول الله الآن أحب إلي من نفسي أي لو خيرت بين نفسي وبين انقاذك بين حياتي وبين حياتك بين سعادتي وبين سعادتك, وبين سعادتك بين ما أريد وما تريد بين ما تهوى النفس وما يجاء في واخترتك واخترت سعادتك واخترت ما تحب واخترت ما تريد فيا إخوة الإسلام إذا كان الأمر إيمان وكف لمن يحب ومن لا يحب إذا كان الأمر ترقي في درجات الإيمان ترك في, في درجات الإيمان, الإيمان على قدر, على قدر المحبة. المحبة فوجب علينا لا أقول أن نتعلم فأظن أنكم تعلمون ولكن ألا ننسى وأن نذكر أنفسنا ما هي المحبة وما أنواع المحبة وكيف نزداد حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم وهل من علامة على صدق المحب اعلموا أن الحب على نوعين حب جبلي فطري وحب مكتسب الحب الجبلي الفطري هو ما غرس في القلوب فلا قوة للعبد على اكتسابه ولا طاقة للعبد على دفعه فقد غرسه الله في القلب مثاله ما هو في قلوب الآباء للأبناء إياك تظن أن الأب أو الأم يكرهون أبماءهم على أي صلة وعلى أي حالة على أي صلة وعلى أي حالة بد من وجود شيء من المحبة وبالمثال يطلح المقال نوح عليه السلام لم يمتنع عن دعوة ابنه حتى حال بينهما الموت حتى حال بينهم الموت وهو يترفق به ويدعوه إلى الايمان حتى ينجو الولد بطاعه الرحمن يا بني يا بني فحال بينهم الموت وانت الان ترى ما في قلبك في محبه ابنائك تريد أن تطعمهم وإن بت ضاويا جائعا تريد ان تكسوهم وان كنت انت عريانا هذا حتى تستقيم الحياة ذلك من فضل الله ذلك من رحمة الله أن الأب او الام يحملون الأطفال الصغار لما في قلوبهم من المحبة وهذا حتى في الدواب العدموات. ترفع الدابة حافرها على ولدها، لما في قلبها من محبة محبة جبلية فطرية هكذا جعلت في القلوب والنوع الآخر من المحبة هي المحبة المكتسبة أي أنها تكتسب ولها سبل وأسباب فتكون بأسبابها ومن أسباب المحبة المكتسبة حسن الصورة وحسن الهيئة ومقدار النفع الواقع والضرر المزال فنحن احيانا نرى ناس في الطرقات أو في الموصلات لا نكلمهم ولا نعرفهم ولا نختلط بهم ولكن لحسن الهيئه والصوره يجعل الله في قلوبنا محبه والارواح جنود مجنده اللهم حببنا في اهل الايمان وحبب اهل الإيمان الينا محبة, محبة لمجرد حسن الصورة, الصورة حسن الهيئة محبة لحسن الخلق قدر إنسان موقف من المواقف, من المواقف ترى منه من البذل أو من العطاء بل بل أو من العفو أو من الصفح أو من العدل أو من الانصاف أو من كذب الغيظ أو من البر أو الإيثار أو غير أو ذلك فتحبه لفعله المحبة, المحبة, على, المحبة قدر على قدر النفع الواقع, الواقع قد يزدي إليك إنسان معروفا فحينما يأتيك هذا المعروف تتحرك المحبة في القلب قد يدفع الله سبحانه وتعالى بإنسان عنك ضررا فبقدر الضرر المزال تتحرك المحبة في القلب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من النوع الثاني وإن كان أهل الإيمان يشعرون وكأن ان القلوب قد فطرت على حب محمد صلى الله عليه وسلم وهذه في ذاتها نعمة تقدموا جزاكم الله خير هذه في ذاتها نعمة نعمة أن تشعر أن قلبك قد فطر على حب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يا إخوة الإسلام هل, هل الذي يعلم من سورة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقته وحسن شمائله كمن لا يعلم هل الذي يعلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كمن لا يعلم هل الذي يعلم قدر النفع الواقع عليه بفضل أن الله أرسل إلينا محمدا صلى كمن لا يعلم هل الذي يعلم قدر النفع المكتسب, المكتسب بفضل المكتسب. ان الله ارسل علينا محمدا كمن لا يعلم فهيا يا اخوه الاسلام بكم تشتري رؤيا النبي الان بالف بخمس بعشرين بمئة الف بنصف ما تملك بكل ما تملك كن صادقا مع الله فنسكر الله ان ينفعنا بهذه الكلمات محبة النبي من النوع المكتسب في حسن خلقه في حسن خلقه وحسن خلقت خلقته صلى الله عليه وسلم أما في خلقه فقد زكاه ربه من فوق سبع سماوات فقال وإنك لصاحب لعلى وإنك لعلى وهذا من بلاغة القرآن وإنك لعلى خلق عظيم وليس في كتاب الله وإنك لصاحب خلق عظيم وإنك لمحص الخلق عظيم قال وإنك لعلى خلق عظيم فنبينا صلى الله عليه وسلم هذا من كل وصف أتمه ومن كل صفة محمودة اعلاها ومن كل خلق تمامه صلى الله عليه وسلم انظر فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت قصرا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا توكلين ابدا لم يكن فظا وابدا لم يكن غليظ القلب انظر إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب رسالة وهو المبلغ عن ربه جل ويكاد ان يقدر نفسه انهم لا يؤمنون فلا تلعب نفسك عليهم حسوات لعلك باخر نفسك على اثارهم ان لم يكونوا مؤمنين فاين رزق بعصاه المسلمين عوضا عن محبه الايمان للكافرين انظر الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا غلي ولا غفير ولا عظيم وليس عنده حقير. كان يقول ان دعيد الى كراء شاء لا اجب. اي الى اقدام العنزة لا اجب. حتى يلطف قلب الداعي الفقير. كانت في المدينة امراه في عقلها شيء. في عقلها جنون لا تدرك ما تفعل فتأتي فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها ولا ي. بل يمضي معها. وهي تأخذه تجرح بيدها حتى تقضي نحمدها مما تريد. وما ارادت شيء. وهذا من تمام خلقه صلى الله عليه وسلم. اذا ذكرت الوفاة فاذكر محمدا. واذا ذكرت العطاء فاذكر محمدا. واذا ذكرت اللينة فاذكر محمدا. واذا ما محمدا واذا ذكرت العصوة ما محمدا وإذا ذكرت الصدق ما أذكر محمدا محمد رسول الله محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين رحمة لبني آدم رحمة للجن رحمة للدواب رحمة للحوام وحمه حتى للجمادات بأبيه ووامي صلى الله عليه وسلم خلق النبي والله لا يسعنا هذا المقام ولا تقدينا هذه الساعات ونحن نتحدث عن أقراق النبي صلى الله عليه وسلم وعن عفو النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفح النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل يهودي يجذبه حتى يؤثر في عطيقه أو في رقبته صلى الله عليه وسلم ويقول أعطني يا محمد أعطني مريح فإنكم فإن يا بني يا عبد, المطلب عبد, المطلب عبد المطلب قوم مضم أي قوم, قوم لا تعطون لا الحق تماطلون ولم يكونوا كذلك, كذلك, كذلك, كذلك سلوك لا ينبغي, لا ينبغي وفعل لا ينبغي, لا ينبغي وقول من البهتان والزور ولكن كان صاحب حق فقال عمر يا رسول الله قال لا يا ابن الخطاف مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء جاء آخر بعدما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده مال لو قابلك أحد السائلين في الطريق وأنت عائد من ارضك بزرعك فقال لك اعطني من هذا الأرز أعطيني من هذا القم فليس مالك ولا مال أبيك ماذا تجيب تقول مالي ليس مالي ولا مال ابي مال من اذا الارض ارضنا والزرع أم زرعنا أم والبذر أم بذرنا أم والعمل أم عملنا اذهب, أذهب, أذهب عوضا على التوفب احدنا باخر من ذلك جاء قال يا محمد يا رسول الله يا رحمة مهدا يا محمد اعطني من هذا المال لا. انظر إلى هذا الوادي فهو لكم لك. لك. تمام الرحمة تمام العطاء تمام الجود تمام العفو تمام الصفح اه لو الابناء لو اعتمروا بامر رسول الله لسعد الاباء اه لو الاباء استنوا بهدي رسول الله لحازوا سعادة وبر الابناء شعار هم رسول الله قولا وفعلا وعملا وعلما وتنظيرا ودعوه فكانت جماعات خير قائل لو الدول ائتمرت بامر رسول الله لسدنا وعدنا الى ما كان عليه الامر وقت رسول الله في اخلاقه حدث ولا حرج كان اشجع الناس بعض الناس من كثرة, كثرة محبته للنبي, للنبي يظن, يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم لا يعرف, لا يعرف قتالا ستالاً ستالاً ستالاً ستالاً ولا يعرف كرا ولا, ولا فر لا, لا, لا, لا وقت الشدة وإذا حمي الوطيس وطيس وتلاطمت وطيس السيوف وطيس وتناثرت الأشياء الأشلات يحتمي بالنبي أشجع الناس يوم حنين إن كشف عنه غالب المسلمين إلا بقية معدودة والنبي على بغلته مقبل غير مدبر مجاهد في سبيل الله لا يعرف الخوف قلبه أبدا يرتجز ويقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ولكن لم يرفع يده على أحد إلا في جهاد أو في حد من حدود الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عن الصفات حدث ولا حرج. أما عن خلقه صلى الله عليه وسلم هذا جابر بن سمرة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة, في ليلة مقمرة, مقمرة, مقمرة, مقمرة, مقمرة أي القمر فيها بدء، بد بد وعلى النبي صلى الله عليه, عليه وسلم حلة حمراء أي رداء, اي رداء فيه جزء فيه أحمر. أحمر. أحمر. احمر ليس كله احمر هذا منهي عنه فجعلت انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم وانظر, وانظر إلى القمر, إلى القمر. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم وانظر الى القمر فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندي احلى من القمر صلى الله عليه وسلم وهذا أنس رضي الله تعالى عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا أليا من كف النبي صلى الله عليه وسلم وما شممت مسكا ولا طيبا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمر رضي الله تعالى عنه ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليلة القمر وهذا ودي الله تعالى عنه ينشد بين يديه ويقول امين المستقى بالخير يدعو كضوء البدر زي له الظلام كان للنبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلقة من اذا راه هابه واذا اقترب منه احبه اللهم كما امننا به ولم نرى فادخلنا يا رب مدخله اللهم اجمعنا به سالمين كان له من حسن الخلق ومن حسن الخلق ما يحب لذلك كيف وقد حصلنا بإرسال الله, الله نبينا صلى الله, الله عليه وسلم الله. خيرا عظيمة. عظيمة. عظيمة. عظيمة إذا سألت إذا الناس, عظيمة. الناس ماذا وقع عظيمة عظيمة. عليكم من خير, خير بإرسال محمد صلى الله عليه و وسلم لولا أن الله, الله أرسل الله إلينا محمدا. محمدا ما علمنا إسلام ولا علمنا إحسان ولا علمنا إيمان لولا ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان بين الناس صدق وما كان بين الناس صله وما كان بين الناس رحمه وما كان بين الناس احسان وما كان بين الناس جود وما كان للاباء بر وما كان للأبناء عدل وقص كل هذه الشريعة إنما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبفضل أن الله أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا الهدى وجاءنا البر وجاءنا الصدق وجاءنا العدل وجاءنا الخير إنما حرمنا لاننا امتنعنا حرمنا لاننا قصرنا حرمنا لاننا قرقنا حرمنا لأننا, لاننا هديه تركنا حرمنا لان طريقه خالقنا هذا نعيشه الان في الدنيا على قدر المخالفه على قدر البلاء وعلى قدر الموافقه ياتي من الله سبحانه وتعالى الفضل والمدد يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين على احد التوصير حسبك الله اي واقيك وكافيك الله سبحانه وتعالى وكذلك من اتبعك من المؤمنين حسبهم ربهم حسبهم ربهم فكان من زمن ما كان اجتهاد المجتهدين الا في موافقه النبي الامين فعاشوا عزه وعاشوا ملوكا وعاشوا في رفعه وفتحت لهم قلوب الناس لانهم تهسو بخير الناس هذا يا اخوه الاسلام نعيش في الدنيا فكيف بنا في الاخره كل امتي يدخلون الجنه يا امه محمد ابشروا كل امتي يدخلون الجنه اللهم لك الحمد لو قيل لنا من من ابى. الا من رفض. الا من ابتنع. الا من اعرف. كل امتي يدخلون الجنة. الا من ابى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله. قال من اطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد ابى. فيا عبد الله افعل ما شئت. فان ستجازى بما تفعل على قدر استجابتك للنبي صلى الله عليه وسلم على قدر قربك من دخول الجنة وهم ادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ثم انظر يا عبد الله هذا نشاهده لاعيننا في يوم وآخر نشير غاديا إلى الله سبحانه وتعالى فنحوله من الدور او القصور إلى اللحود والقبور يضحوا ابنائه واحباؤه بالتراب ويهيمون عليه ويغرقون وينشرقون ويتركونه وحيدا لا مال معه ولا ولد معه ولا صاحب معه ولا لا هو إلا ما كان عليه من عمل في الدنيا فمن احب النبي حبا صحيحا في الدنيا فازت بهذا الموضع عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم اوحي الي انكم تفتنون اي تختبرون في قبوركم كفتنه الدجال او قريبا منها وقت الفتنه لا يبقى عاقل الا ان يشاء الله وقد مرت بديارنا فتن اللهم ارفع عن ديارنا الفتن والمحن تجد هناك خلق كيف بفتنه وانت وحيد كيف بفتنه وانت في القبر كيف بفتنه والسائل ملكان من الرحمن. كيف بفتنه? والاسئله موجهة. ما ربك ما دينك? ما قولك في الذي بعث فيكم? كيف بفتنه? باختبار بامتحان? لا نستطيع الجواب. وان علمنا العمل لا يتكلم الا العامل بفضل من الله كبير المتعال، يختى بالرجل منكم يقال له ما دينه من ربك من ربه ما دينك دينك ما قولك في الرجل, الرجل الذي بعت فيكم, فيكم. فأما الكذاب, الكذاب فيقول سمعت الناس, سمعت الناس يقولون محمدا رسول الله فقلت مثل ما قالوا جل الإيمان وجل المحبة إنما جاءت سمعت الناس يقولون فقل وأما المصدق الموقن المحب يا إخوة الإسلام المصدق ¡Oh, ¡No لما جاء به النبي المصدق بشرع النبي العامل بشرع النبي العامل بشرع النبي, العامل بشرع النبي مع زوجته ومع جيرانه ومع اخوته في المواريث العامل بشرع النبي في بيعه وشرائه ووظيفته وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه العامل بشرع النبي مع الاقوياء والضعفاء والفقراء والاغنياء له هذه سنة قال سمعنا واطعنا اللهم ارسلنا عملا صالحا المصدق الموقن حينما يسأل ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا واتبعنا هو محمد هو محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له نمهلئك قد علمنا انك كنت موقنا به ثم تمام النفع. تمام النفع يوم القيامه يوم الحسره والندامه والناس بلا ثياب عراب بلا نعال حفاه على خلقتهم الاولى ظله كما بدانا اول خلق نعيده لا ينظر ولد الى والده ولا والد الى ولده يومئذ شأن يغني شأن لا يجعله يلتفت الى احد فاذا بالناس يتكلمون فيما بينهم من يشفع لنا في هذا الموقف عند ربنا ليقضي بيننا ويوم القيامه يا اخوة الاسلام اللهم اجعلنا فيه من الامنين يود النار لو ينسلفون ولو الى النار. يا رب سلم سلم. يقولون اذهبوا الى ادم. فهو الذي خلقه الله بيده. هو ابو البشر اذهبوا اليه يستشفع لنا. فيذهبون الى ادم. يا ادم. يا, يا ابا البشر نفسي. نفسي. اذهبوا نفسي. الى نور وهو اول رسول فاذهبون الى نور. نور يا نبي الله نور. يا رسول الله اشفع لنا عند ربنا نور. ليقضي بيننا نور. ويقول لا نور. لا, لا. نفسي اذهبوا الى ابراهيم خليل الرحمن ويذهبون الى الخليل يا خليل الرحمن يا ابراهيم اشفع لنا عند ربنا يقضي بيننا فيقول لا لا نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى كريم الرحمن فيذهبون إلى موسى يا موسى يا كريم الرحمن اشفع لنا عند ربنا يقضي بيننا ويقول لا لا نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى كلمة الله أبقاها إلى مريم وروح من يا عيسى يا كلمه الله اشفع لنا اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا ويقول انا لها انا لها انا لها صلى الله عليه وسلم قال فاستأجن على ربي فيؤذن لي فاخر له ساجدا ويلهمني بمحام احمده بها حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطر واشفع تشفع فاشفع بان يغفر له بين الخلائق فيدخل اهل الجنة الجنة اللهم اجعلنا من ام اللهم بغضرك يا رب منهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويدخل اهل النار النار منهم من هم خالدون فيها ابدا ماتوا على القبر اللهم توفنا مسلمين ومنهم من دخلوا النار بذنوبهم اللهم ارزقنا قبل الموت توبة دخلوا بذنوبهم وأنا اعلم ذنبي وأنت تعلم ذنبك فكيف, فكيف بنا؟, بنا اللهم رحمنا, رحمنا فإنك رحمنا. بنا راحم كيف بنا لو دخلنا النار بذنوبنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستأثر على ربي فيأذن لي فاقل له ساجدا وينهمني بمحامد احمده بها حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفعك تشفع. تشفع. فاقول يا رب, يا رب. أمتي. امتي امتي اي هناك أمتي. اناس من امتي قد دخلوا النار. فيقول يا رب, يا رب. أمتي. أمتي. امتي انظر لم يقل يا رب عشيرتي يا رب دولتي يا رب جماعتي يا فيقال يا محمد اذهب, اذهب, اذهب فأخرج, فاخرج منها من كان في قلبه مثقال حبه الايمان فاذهب فاخرج اللهم اجعلنا مع الخارجين اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين قال فأعود له الثالثه فاخر له ساجدا ويلهمني بمحامد احمده بها يا مؤمنين يا موحدين يا, يا ذاكرين يا عابدين اخر له ساجدا حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال اذهب فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خطر من إيمان فيذهب فأفعل إلى هنا يقول الكثير منا وهذا يكفي انظر الى الاخره انظر الى التمام والكمال قال فاستاذن على ربي واخر له ساجدا ويلهمني بمحامد احمده بها حتى يقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك, رأسك وقل, وقل يسمع, يسمع لك, لك وثل تهطى واشفع تشفع وشفع فأقول وشفع يا رب يا أتأذن, أتأذن لي, لي في من قال لا إله إلا الله, الله, الله, الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتأذنني في من قال لا إله إلا الله فيقول الملك الجليل الرحمن الرحيم وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتوبوا إليه واستغفروا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله لا رب غيره ولا معبود سواه وكل شيء إلى رب بنا منتهاه وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا هو محمد بن عبد الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه اختفى أثره واهتدى بهداه وبعد عباد الله إنما ذكرنا ما ذكرنا تذكرة للمؤمنين وتبصرة للموحدين وعبرة للمعتبرين فهل من سبيل إلى تطبيق هذه المحبة وهل من علامة على صدق الحب إن الدعاء الحب شيء سه بل إنك أنت فيما بينك وبين الناس وما وقع عليهم منك نفع كما وقع عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وما دفع عنهم ضرر كدفع ضرر البقاء في النار نسأل الله العافية ولكن لو ادعى اناس محبتك فكلما ما قابلك قال يا أخي أنا أحبك وعند بلائك لا ينظر إليه وعند عطبك لا يأخذ بيدك وعند افتقارك لا يغنيك من ماله وعند مرضك لا يعود فإذا بك تحدث نفسك وتقول قد كذب علي فلان ما أحبني. لو أحبني لفعل ما أريد فكيف بنا والله وما ابرئ نفسي من الناس من يدعي محبة الله سبحانه وتعالى والحقيقة ليست هناك محبه ومن الناس من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أظهر سمت السنة أو لم يظهر هذا في وجهه رحية وهي من السنة من طريقة وإن كان حكمها واجبة وعلى ويغطي رأسه ويربس قميصا قصير قصيره قصير قصير وعند الملمات والمحكاة لو قيل له قال الله, قال الله قال رسوله قال لا هذا ما ارى ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد عياذا بالله علامة المحبة المتابعة, المتابعة. علامة, علامة المحبة المتابعة وليس, وليس هناك, هناك قسم ثالث, ثالث. اما إن, ان تتابع النبي إن واما إن انك إن تتابع نبي. هواك, هواك. فإن, هواك. فإن, فان لم يستجيب لك, لك. فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم فاعلم انما يتبعون اهواءهم واتباع الهوى يزين بزينة الشريعه فقد كان هناك اناس يطوفون بالبيت عراه رجالا ونساء فاذا ما سئلوا قالوا كيف نطوف في ثياب قد عصينا الله فيها وكانهم جعلوا رهاب الطواف وهم عراه حجه ومسوغ اما العبد المؤمن العبد المصدق العبد الموقن أن النبي ما جاء إلا بالخير خير الدنيا وخير الآخرة من الناس من يظن أنه إذا التزم بالشريعة اذا امضرت بالاوامر الشرعيه خسر الدنيا لا لا, لا لا ورب العالمين إنما ستاتيه الدنيا وهي راغمه وكلنا يعلم ان الارزاق مقسومه محتومه فما لنا نترك شرع ربنا لنبحث عن الدنيا وما حصلنا دنيا متابعه النبي هي علامة, علامة المحبة الحبة. انظر الى علي رضي الله, الله تعالى عنه قيل له. له كيف كان حبكم للنبي؟, للنبي يا اخوه الإسلام ليس المعنى ان تسال المعنى هل تحب النبي, أحب أحب النبي؟ طبعًا. طبعا انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس لا روح هذا روح هو المعنى. المعنى انما المعنى روح اتم وعم واشمل من ذلك ان تكون منضبط بشرع النبي وخاصه فيما تكره النفس فيما تكره النفس لأننا لو تركنا إلى ما نحب وقد قال ربنا في محكم التنزيل وعسى أن تحبوا وعسى أن تكره عسى أن يكون فيما تحب الهلكة وفيما تكره النجاة قل أأنتم أعلم أم الله هل جاء عقلك بالهدى أم رسول الله هل جاء عقلك بالخير أم رسول الله ارضى بالقليل من المال الحلال إن كان شرع الله يبارك الله لك. قيل علي كيف كان حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم قال كان أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ونحن الآن في أيام الحر قال ومن الماء البارد على الظما ومن الماء البارد على الظما أريدك أن تذكر هذه المقوله كلما شربت ماء باردا على الظما في هذا الحر كان احب إلينا من ابائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا وأنفسنا وكان أحب إلينا من الباء البارد على الضماء وهذا أبو اسحاق التجيبي يقول كانت من محبتهم أنهم إذا ذكروا خشعوا وبكوا يعني إذا تكلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه خشعوا وبكوا بعض الناس يجلس يقول اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه الله عليه وسلم بلا استحدار قلب لا كان الأمر غير ذلك وهذا سفيان يبين بيانا تامية. تما تام حبه متابعته حبه متابعته فانظر يا عبد الله بما تشتري محبة رسول الله بما تشتريها الآن قال صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم إن من أحب الناس الي يأتون بعدي يود أحدهم لو راني بماله وأهله يود أحدهم لو رآني بماله وأهله فيا معشر الغرباء كيف بنا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كيف بنا ماذا كنا سنفعل وماذا سيكون الحال كم نتمنى كم كنا نتمنى ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا وكنت رحيما هاديا ومعلما ليبكي عليك اليوم من كان باكيا لعمرك ما أبكي النبي لفخذه، ولكن لما ألقى من الظلم باديا الى الدنيا الدنية بعده وكشفت الاطماع منا مساوية فلو ان رب الناس ابقى نبينا سعدنا ولكن امره كان ماضيا عليك من الله السلام تحيه وادخلت جنات من العبل راضيا عباد الله هذه محبة رسول الله هذا سبيل تحصيلها ان تقرأ في سيرته واخلاقه فتزداد الحبه وهذا سبيل تحقيقها ان تتعسى به ما استطعت لذلك سبيلا جزاؤك ان تلقاه على الحوض فيعطيك صلى الله عليه وسلم بيده وان تكون معه في جنات عد هذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللهم اسقنا من يد نبينا شربه هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا اللهم اوردنا حوضه اللهم وادخلنا مدخله اللهم واجمعنا به في جنات عدن يا رب العالمين اللهم انا الله، نسالك إن الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احينا على الاسلام والسنه وتوفنا على الاسلام والسنه وبعثنا على الاسلام والسنه اللهم ارحمنا اجمعين وتب علينا اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هاتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم, اللهم ارحم اباءنا أباء وارحم امهاتنا واشف مريضنا واشف مريضنا وفك اسيرنا وانصر مظلومنا وفرج همومنا ونفذ كروبنا واشرح صدورنا واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا الى النار مصيرنا ولا تصبت علينا بذنوبك من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم احينا على لا اله الا الله وارزقنا عند الموت لا اله الا الله وابعثنا على لا اله الا الله وثق الموازيننا بلا اله الا الله واف أنا أبواب الجنة بلا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اخوه الإسلام اكثروا من الصلاة والسلام على خير الأمام وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم